قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أزلا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم